لآن ل ا شركه آ الهدى شركه دعويه ا ل ر ربحيه م ذات مضمون اجتماعي ك ن ن الصراط المستقيم صراط ا ل موسوعه النابلسي ط ا ذ ي أ ن ع م ر ا للعلوم م غ ض و ي ا ل ا س ل ا ل م ي وقالوا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 م و س م ع ه النابلسي يرحمكم ش للعلوم ب ك الاسلاميه أ ي و ك ل وربك أ ع ل م بمن في ا ل س م ا و ا ع ه النابلسي أ ر ض ض ولقد ل ف ع ض ا ع للعلوم ى ت ي ا داود زهورا ق ل ا د ع و ا ا ل ذ ي ن ز ا م ت م ي ه فناسوا ي موسوعه ل ك ا ل ن ك ا ب ل و ي ل و ل ئ ك الذين ي د ع و يبتغون ن إ ل ى ر ب ه م ا ل و س ي ل ة أيهم ا م و ي و ن ه إنتم عذاب ربك كان ربك م ح و ر ا و إ ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ه ا و م ا ع ء الله أن الحسنى موسوعه ب ص ر ة النابلسي ا إ للعلوم ا ن ا ج ع ل ن ا ا ل ي ا ل م ي أريناك إلا فتنة ن إلا ا ل ه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 فسجدوا الا إ ب ل ي س قال أ ا س ج د لمن خلقت طينا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل الا إ ب ابليس, فسجدوا إلا إبليس قال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 موسوعه النابلسي م للعلوم ج ز الاسلاميه ؤ فلن بسم ت ت ع ن ه م بصوتك و أ الله ب ع ي و الرحمن ك الرحيم إ ل موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ط